ونبدأ اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته كتابا جديدا من كتب هذا المؤلف النفيس وهو كتاب الحج ويسمى كذلك في بعض كتب الفقه كتاب المناسك لأن الحج هو عبارة عن مجموعة من المناسك كما سيأتي بيانه قال الإمام الشوكان رحمه الله تعالى كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة فصل ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونهما فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة الحج أو الحج لغتان عند العرب بفتح الحائي أو بكسرها في اللغة هو مطلق القصد وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى من أئمة النحوي هو كثرة القصد إلى معظم عندما يكون القصد إلى معظم فهذا يسمى حجا وأما في الشرع فهو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة متى فرض الحج الجمهور على أن فرض الحج كان سنة ست للهجرة ومستندهم أن قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله قد نزل اتفاقا في صلح الحديبية أو عام صلح الحديبية وهذا كان عام ست للهجرة وقالوا الإتمام المقصود في هذه الآية أتم الحج والعمرة لله معناه ابتداء الفرض وقد اختار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن فرض الحج قد تأخر إلى سنة تسع أو عشر واستدل له بالأدلة القوية في كتابه زاد المعاد وقال إن هذا قول غير واحد من السلف ولا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي المسمات حجة الوداع وكانت سنة كانت في السنة العاشرة للهجرة وأما قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخرج الإمام الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله أنه قال حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة وسند هذا الحديث رجاله ثقات فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين والحج خامس أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام كما هو معروف ومعلوم من الدين بالضرورة فلو أنكر وجوبه منكر لكفر ورتد عن الإسلام وهذا بإجماع المسلمين ولا داعي للتذكير بالأحاديث التي تبين أركان الإسلام وأن منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل كما ورد ذلك في حديث ابن عمر أو حديث جبريل وهذه أحاديث كلها في الصحيح وقد ورد ورد وردت نصوص متعددة في فضل الحج منها عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال ثم جهاد في سبيله قيل ثم ماذا قال حج مبرور والحج المبرور قيل هو الحج الذي لا إثم فيه لم يخالطه إثم ولا رفث ولا فسوق وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد تقصب النساء تسأل عن الجهاد بالنسبة للنساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور وهذا حديث صحيح متفق عليه كذلك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق عادك يومي ولدته أمه وهذا حديث صحيح عند مسلم وفيه بيان الفضل الكبير الذي للحج من محو السيئات مهما عظمت كذلك الحديث المعروف المشهور العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقد ورد الأحاديث أخرى ولكننا نجتزئ بما ذكرنا ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى وهذا كالتوطئة لهذا الدرس قال الشوكان يجب على كل مكلف مستطيع وذلك لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل هو الاستطاع ولكون هذه المسألة مسألة إجماع إجماع على أنه يجب على كل مكلف مستطيع فأما المكلف فمعروف أنه هو المسلم البالغ العاقل واشتراط هذه الشروط يعني الإسلام والبلوغ العقل اشتراطها ظاهر في الحج وفي غيره من العبادات لأن الحج هو كغيره من العبادات بقي الكلام عن الاستطاع ومعنى الاستطاعة أو بعبارة أخرى السبيل الذي ورد في الآية الكريمة قال أهل العلم الاستطاعة تشمل أشياء منها أولاً صحة البدن وذلك أن من عجز عن الحج لشيخوخة أو مرض مزمن أو يعني مرض لا يرجى شفاؤه فإنه لا يجب عليه الحج فإن كان لديه مال لزمه إحجاج غيره عنه من ماله وذلك لحديث الفضل بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وكان هذا في حجة الودع كذلك اشترط أهل العلم أمن الطريق فلو خاف الرجل على نفسه من قطاع الطرق أو من وباء أو خاف على ماله أن يسلب منه في الطريق أو غير ذلك فهو عند أكثر العلماء ممن لا يستطيع إلى الحج سبيله بل ذهب الشافعي إلى أكثر من هذا فقال إن الذي يؤخذ من الناس في طريق الحج من مكوس وغيرها تعد صارفا أو عذرا مسقطا للحج قال وإن قل المأخوذ وإن قل المأخوذ من مكوس وغيرها ولكن قد خالف فيه جماعة من أئمة العلم منهم المالكية وغيرهم ومثل ذلك ساعة الوقت كمن لم يجد يعني لم تتوفر له الاستطاعة المالية والبدنية إلا وقد ولم يبق له من الوقت متسع لكي يصل إلى الحج ويؤدي المناسك فهذا أيضا يسقط عنه الحج في ذلك العام لكن هناك بعض أهل العلم يفرقون في هذه الشروط فيقولون ساعة الوقت وأمن الطريق ليست شروطا في الوجوب ولكنها شروط في الأداء ففرقوا بين شرط الوجوب وشرط الأداء والفرق بينهما أن ما كان شرطا في الوجوب فإن الشخص إذا مات قبل وجوده فإنه لم يجب الحج من ماله مثلا إذا قلنا بأن يعني الاستطاعة البدنية هذه شرط في الوجوب فإذا مات الرجل ولم يكن مستطيعا بدني للحج فلم يحج ففي هذه الحالة وإن كان لديه مال فإنه لا يحج شخص آخر عنه من ماله أما شرط الأداء إن قلنا بأن أمن الطريق مثلا شرط في الأداء فإنه إنما مات الرجل ولم يؤدي الحج ولديه مال فعند ذلك يجب على شخص من أوليائه أو من قرابته أن يحج عنه قالوا لأن هناك فرقا بين شرط الوجوب وشرط الأداء والتفريق بين هاتين المسألتين مكانها في أصول الفقه وليس لدينا كاف من الوقت لتقصيلها هنا شرط آخر هو الزاد والراحلة هذا شرط ثالث هو الزاد والراحلة المعتبر في الزاد هو أن يملك الشخص الذي يريد أن يحج ما يكفيه مما يصح به بدنه هذا هو الزاد ويكونوا بطبيعة الحال زائداً عن حوائجه الأصلية من مسكن وأهلة حرفة وطعام وغير ذلك وملبس ومسكن هذه كلها حوائج أصلية فيجب أن نسبل هذا المال عن هذه الحوائج الأصلية والمعتبر في هو أن تمثل من ينظر هذه الأنجل فإما أن يعني بهذه الاستطاعة مطلقة القدرة التي تشترط في جميع العبادات وإما أن يقصد شيئا آخر زائدا فإن كان يقصد مطلق القدرة فلم يكن محتاجا إلى التقييد لما قيد الحج بالاستطاعة ولم يقيد الصلاة بالاستطاعة ولم يقيد الصوم بالاستطاعة فبين هذا التقييد أن المقصود هنا هو استطاعة زائدة على مجرد الاستطاعة المشترطة في جميع العبادات أو في غيره من العبادة وقاس يعني شيخ الإسلام التيمي الحجة الحج على الجهاد وقال بأن الجامعة بينهما أي بين الحج والجهاد افتقارهما إلى المسافة فإذا كان الجهاد متوقفا على توفر الراحلة فكذلك الأمر بالنسبة للحج شرط رابع وهذا خاص بالنساء وهو توفر المحرم وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها هذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وإني تتبت في غزوتي كذا وكذا فقال انطلق فحج مع مرأتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع مرأتك وهذا حديث صحيح خرج البخاري ومسلم كذلك ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أن مرأة أرسلت إليه تسأله وتقول إنها امرأة موسرة ولم تؤدي حجة الإسلام وليس معها ذو محرم فماذا تفعل فقال لها إبراهيم النخي أنت ممن لا تستطيع سبيلا إلى الحج أو كما قال رحمه الله تعالى وهذا الشرط اشترطه كثير من أئمة العلم منهم أبو حنيفة وأحمد وغيرهما طيب إن خالفت المرأة وحجت بغير محرم فإن حجها يصح يكون صحيحاً ويجزئها عن حجة الإسلام مع الاثنين. لما هذا؟ لأن يعني مثل غير المستطيع مثلاً غير المستطيع الذي يعني لا يستطيع بدنياً أن يقوم بعبادة الحج. فهذا إن تكلف وشق على نفسه وأجهد نفسه وتكلف حضور المشاهد والقيام بالمناسك كلها فلا شك أن حجه يجزئه ويكون في ذلك محسناً. ومن ناحية أخرى فالذي مثلاً يذهب إلى الحج بمسألة يعني يسأل مالا يسأل الناس مالا لكي يذهب به إلى الحج أو المرأة التي تسافر إلى الحج دون محرم فهؤلاء يجزئهم حجهم ولكن يكونون مسيئين لماذا هذا قال الشيخ الأسلام لأن المعصية وقعت في الطريق لا في نفس المقصود لأن المعصية لم تقع في نفس الحج لذلك فالحج صحيح وإنما وقعت هذه المعصية في الطريق إلى هذا المقصود أو إلى هذا الحج كذلك الحج من مال حرام فهو عند أكثر العلماء يجزئ مع الإذن وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى عدم إجزائه واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يحب إلا طيبة وبأحاديث أخر الصبي إذا حج قبل أن يدرك يعني قبل أن يصل إلى البلوغ فإنه هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج إذا أبرك. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسألة، وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج أيما صبي حجة ثم بلغ الحنثة أي بلغ أن يكتب عليه الحنسة الحنسة هو بلغ أن يكتب عليه الحنث أو الاسم بمعنى أنه بلغ إلى مبلغ التكليف أيما طبي حج ثم بلغ الخنث فعليه أن يحج حجة أخرى هذا حديث أخرجه الطبران طيب قال الشوكان رحمه الله تعالى فورا يجب الحج على المكلف المستطيع فورا وذلك الحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجز فإنه قد يمرض المريض وتضل الرحلة وتعرض الحاجة. هذا حديث حسن أخرج الإمام أحمد وابن ماجه. وهذا القول هو قول عدد من أهل منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد. وذهب غيرهم مثل الشافعي والأوزاي إلى أنه يدب على التراخي لا على الفوضى. وأنه لا يأثم من وجب عليه بتأخيره. ما دام قد أداه قبل الوسط استدل على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخر حجته إلى سنة, سنة العشر من الهجرة من حجة الودع ومع وه... أن فرضه كانت سنة سادس للهجرة وهذا على قول الجمهور بأن فرض الحج كان سنة ستين للهجرة وحملوا الحديث الذي ذكرنا حملوه على النجل لعلى الوجود قال رحمه الله تعالى وَكَذَلِكَ الْعُمْرَةُ وَمَعْزَادَ فَهُ نَاسِلَةُ وسيؤتِ الكلام عن مسألة مشروعية العمره وهل تجب أو أنها سنة أو غير ذلك في بادي العمرة المقربة من هذا الكتاب فطل ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد ذلك أن أنواع الأنسات ثلاثة هي التمتع والقرام والإفراد فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أسهر الحج أسهر الحج هي شوال وذل قعدة وذل الحج أو 9 أو 10 الأولى من تلك الجه هذه أسهر الحج طيب التمتع أن يحرم بالعمرة في أسهر الحج ثم يفرع منها، يفرع من العمرة ويفرج من إفراده ويبصع حلالا اي غير محرم حتى يحج من عامه ويزبح مستيصر من الهدي هذا هو التمتع اذا يحرم بالعمرة في اسر الحج ويحل بعدها ويبقى خلالا حتى يصل وقت الحج اللي هو يوم الثرو يوم بعده عند ذلك يحرم بالحج ثم بعد ذلك يزبح مستيصر من الهدي هذا التمتع النسك الثاني هو الكرام وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا وذلك من الكرام لأن أصيه قرن الحج بالعمرة أن يحرم بالحج والعمرة معا ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من جميع أعمال الحج بمعنى لا يحج وعليه أن يقوف قواة واحدا وسعيا واحدا لعمرته وحجته كما تأتي طبطيله وعليه كذلك أن يذبح مستيحر من أهده ويدخل في القران ايضا من يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه لان هو في الاصل محرم بالعمرة ولكنه قبل ان يفرع في فوات العمره يدخل الحج عليه لان يحرم بالحج مدخلا اياه على العمره هذا ايضا من المسنارمين اما العبد الذي هو ان يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمره فهذا عند الجمهور لا يجوز ولا تزئه العمرة عمره التي يدخلها على الحج و لم يخالفه إلا من ترد كما ذكر الإمام النووي وغيره والإفراد وهو ثالث الأنساب هو أن يحرم بحجة مقرضة لا عمرة تكفي فمن يذهب تعيين النية لأن هذا واضح في جميع البابات ما تقدمه في غيره من الكتب كتاب التهار والسناء وغيرها من أعمال الأعمال الدنيئة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في حديث عند البخاري ومسلم عن عائسة رب الله وتعالى عنها أنها أنه قالت فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بعمرة بالعمرة والحج وَأَهَلَّ نَاسٍ بِعْمْرَهِ وَكُنْتُ فِي مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَهِ إن هم عندنا لما تقرى هذا الحديث يبعني خلق الإهلال الذي هو النية أن تقصب يعني أن تهلّ وتلبي فتقول مثلا لبيت بحدٍ وعمره أن تقارن أو لبيت بعمره وتقصد إلى ذلك طيب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الأصل في هذا الباب وهي التي رواها لنا الطحابي الكليل جابر بن عبد الله رضي الله سبحانه وتعالى عنه وروى كثير من الطحابة وغيره مسائل متفرقة من هذه الحجة فلا عائسة وابن عمر وغيره وقد كان فريج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه اي سحدث الوداع في يوم السبت لخمس دقينة من ذي الكعبة وذلك بعد ان صلى الظهر اربعا بالمدينة ثم بعد ذلك خطب المسلمين خطبة ذكرهم فيها وبيّن لهم واجبات الإحرام وكين ما هو طفل ذلك وكان هذا كله سنة عشر للهجر واخترت في مكان إهلاله أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعضهم أنه أهل في ذكر البعض الآخر أنه أهل لما استوى على راكلته ذكر الآخر أنه أهل بالحج اهل ياملتها بالحجر لما استوت به راقبته في البيضاء ودين عدن عباس رضي الله عنه وبين هذه الاقوال فقال رضي الله عنه وايمن الله لقد اوجد فينا الله واهل لحين استثلت به راقبته واهل لحين على على شرف البيضاء وهذا حديثا بعد الله تعالى في فتح خلال السلام عن من مناسك الحج بين بعض ما جاء يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السوائد وذلك لأن حدثوا هذه مهمة جدا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح خذوا عني مناسكك خذوا عني مناسكك أن فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة هو أطل يجب أن يؤخذ منه سلسية الإخران و سلسية أداء المناسك و سعائي الحد كله سيء مسألة مختلف فيها العلماء السهيرة وهي سلسة كان رسول الله عليه السلام في حدته أكان متمسكاًاً مفرداًاً قارماً واستحقه أنه صلى الله عليه وسلم كان قارماً وقد عقد الأمام النقيم رحمه الله تعالى في السابق الززاب المعات فصلاً قويلاً ونسيساً في بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان قارماً في حدته وبين واعطى الأدلة القوية على ذلك وجمع بين الأحاديث والنصوص التي ظاهرها التعارض بل أكثر من هذا بين الأعظار التي جعلت بعض الناس من أهل العلم يخطئون أو يهمون في هذه المسألات ورد على هذه الأعظار بكثل سافن سافن لم يسبق إليه كيما نعلمه الله آلم أمم الأدلة على فهم يقارنون حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحن قال تمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساق معه الهدي من جرف ليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهله بالعمرة ثم أهله بالحج توفي لعلّك إن رأيت هنا في هذا الحديث قوله تنفتع تجد في ذلك تعارضاً مع ما ذكرناه من أنه صلى الله عليه وسلم على القول الراضح كان قارنا وثالك يرتفع أو هذا الوهم أو الخطأ يرتفع إذا علمت بأن مصطلح التنفع للعمرة إلى الحج هو معناه في أحد موعيه هو تنفع الكرم وهذه هي لغة القرآن. في قول الله سبحانه وتعالى: "من تمتع بالعمرة إلى الحد". هذا قصده؟ ال القرآن لا التمتع. وهذا هو الذي سهمه الصحابة الرضوان الله تعالى عليهم. وهذا هو المصطلح. إذا قال يتمتع بالعمرة إلى الحد معناه قارنا بين العمرة والحج ودل على هذا أجمل كثيرة. يمكن أن ترجعها في جدولنا وترها من منها أن عمران المقصود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه الحديث متفق عليه ونفسه الصحابي رضي الله عنه قال لمطرف حدثه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اا وحدثه حديثا عن الله ان ينفع فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع بين حج, ثم, بين حج ثم لم ينهى عنه حتى مات جامع ثم لم ينهى عنه حتى مات وهذا حديث صحيح عند مسلم فأصبر عمران الحسن في الأول أنه تمتع عبدالعمرة إلى الحج وأصبر في الثاني أنه قرن بقوله جمع بين حجنا عمره هو الكران فدل هذا إلى غيره من الأدلة الكثيرة المتواصرة أن مكتوبهم يعني السحابة والسبب مكتوبهم حين يقولون تمتع عبدالعمرة إلى الحج هو تمتع الكران أو هو الكران بمسترح الفقهر من أدلة تبالك على ثونه كان قارنا صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قارن أن ابن عمر رضي الله عنهما قارن بين الحج والعمرة يعني هذا المساء للصهاد قارن بين الحج والعمرة وطاس لهم طواسا واحدا ثم قال هكذا سعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هناك آدلة كثيرة متعددة وهذا الترضيح هو مذهب أهل الحديث نضر الله وديههم ومن فعل إسحاق وأحمد وغيرهم من آئمة لهم قول السوطان رحمه الله تعالى وأفضلها التمتع يعني أفضل هذه الأنساك هو التمتع طيب اختلف أهل العلم في أفضل هذه الأنساك الثلاثة فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أفضلها الكرام وقال مالك والسافعي أفضلها الإفراث وقال الإمام أحمد أفضلها السمساء على تفصيل وسلام في أقوال هائل الآيام القول الراجح بين هذه الأقوال كلها هو أن القرانة أفضل لمن ساق الهدي وأن التمسعة أفضل لمن لم يرفق وهذا هو ترجيح حسيث في في الإسلام من الإنسانية وهو اختيار من في كذلك رحمه الله أسلامه يعني من ثاق الهدي من بلده او من متان اهلاله او غير ذلك اذا استقال هدية فانه يكرم ومن لم يفق الهدي فعليه ان يتمكن دليل هذا ما جاء الصحيحين عن من حبيث جابر عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال للناس معه يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال فأخللنا حتى وفئنا النساء، وتعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم الطوية، وجعلنا مسكة بظهره، أهللنا بالحب، معنى الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يا أيها المات أحلوا، بمعنى عملوا هذه العمرة ديالكم، ثم بعدها أحلوا، وهذا هو التمثل، ان تستخل عمرة وتحل، هذا هو التمثل ثم قال ليل الهدي معي لأحللت لفعلت كما فعلتم بمعنى لأحلل تبين أن ما ناط التمتع أو عدمه هو مسأل فوق الهدي أو عدمه, عدمه. فلأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي كان, كان هذا مانعا له من أن يتمتعه ما تمتع خيره فاستمر على قرانه وأن غيره ممن لم يفق الهدي فهؤلاء طلب منهم بل أمرهم أن يتمثاؤ ضاف إلى هذا ما ثبت أيضا من حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما اتدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرك أي لا أحرمت بتمثع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ثقت الهدي طيب يعني هذا كله يدل على ما ذكرناه من أن من ساق الهدي فيقرن ومن لم يسق فإنه يتمتع بل ذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من هذا فقالوا لا يجلز الإفراض قال ابن قيم رحمه الله تعالى يعني في قول قوي ذكره في زاد المعنى غيره. فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه وود أنه كان فعلهم لا حج قط أكمل من هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل القران وأمر صحابته بالتمتع فأين الإفراد في هذا كله؟ بل هو نادم على كونه ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمر ما لم لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فالإفراد غير وارد لذلك قال ابن كذلك وإن عن عنه الأمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لمن ساق الهدي بالقران ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر أي في جواز الإفراد نظر قال ولا يوحشك قلة القائلين بذلك فإن منهم ابن عباس حبر هذه الأمة ومنهم جماعة من أهل الظاهر وغيرهم وهذا القول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هو اختيار ابن حزم قبله فقال ابن حزم رحمه الله تعالى بوجوب فسخ الحج إلى عمره يعني إن كنت مفردا أو قارنا غير سائق للهدي وجب أن تفسخ حجتك إلى عمره وتجعله تمتعا وهذا هو مذهب ابن عباس وأصحابه وهو كما قلنا اختياره ابن حزم طيب ذهب بعض أهل العلم مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى تحريم فسخ الحج إلى العمر وهذا قول ضعيف جدا لمخالفته ومناقضته الصريحة للحديث وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته بأن يفسخه فالقول بتحريمه بعيد جدا إنما بقي الكلام على يعني الترجيح بين وجوب هذا الفسخ أو استحبابه أما القول بتحريمه فبعيد جدا وقد ورد ذكرنا فيما قبل حديث عائشة الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرهم يعني بين أن يهلوا بعمرة من شاء أن يهل بعمرة فليهل ومن شاء أن يهل بحج فليهل فدل هذا الحديث الذي ذكرنا آنفا على التخيير يعني التخيير بين هذه المسائل كلها ولكن الصحيح أن الذي يتتبع الأحاديث كلها يتبين له أن هذا كان في بداية الأمر يعني عند انطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة في حجة الوداع من المدينة يعني في ذي الحليفة لما أحرم من ذي الحليفة عند ذلك خيرهم ولكنه بعد ذلك لا شك قد ثبتت الأحاديث أنه لم يترك لهم تخييرا بل أمر أمرهم بفسخ الحج إلى العضرة وأمرهم بالتمتع وبيّن فوق ذلك أنه نادم على سوق الهدي وأن لو الهدي لكان قد أحرم بتمتع لا بقران. طيب في هذا الزمان نهجك أن سوق الهدي مستحيل أو متعذر جدا فإذا ينبغي لكل من يحج أن يحج متمتعا و لأن هذا هو آخر الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب قوله, قوله رحمه الله تعالى قول الشوكان رحمه الله تعالى ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ذلك الحديث من عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحبة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمني يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمر هذا حديث صحيح وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى عند أبي داود والنساء وغيرهم وغيرهما أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقت كذلك لأهل العراق ذات عرق طيب هذه مواقيت مكانية يجب على كل من يريد أن يدخل إلى مكة راغبا في أحد النسكين لا أن يدخل هكذا بدون أن يكون قاصدا إلى نسك من النسكين يعني من العمرة أو الحج لكن من كان قاصدا في دخوله إلى الحرم أنه يقصد في ذلك حج أو عمرة فإن هذا عليه أن يحرم من هذه المواقيت فمن كان في المدينة مثلًا فإن يحرم من ذي الحليفة، ومن كان من غير المدينة ولكنه مر عند ذهابه إلى الحرم على ذي الحليفة أو قريبًا منها فإنه يحرم كذلك من ذي الحليفة، ولا ينتظر حتى يصل إلى الجحفة مثلًا إن كان شاميا إن كان شاميا يعني موق... م... توقيت الشاميين هو الجحفة، فالجحفة أقرب من ذي الحليفة بالنسبة لمكة. فلا ينتظر حتى يصل إلى الجحفة بدعوى أنه شامي وعليه أن يحرم من موقته أو من مكان إحرام الشاميين لا بل هو مر على ذي الحليفة عليه أن يحرم من ذي الحليفة وهذا هو قول الجمهور أهل المغرب أو القادمون من المغرب يحرمون من الجحفة يعني من موقف الشاميين والجحفة هذه سميت الجحفة لأن السيل قد اجتحف أهلها عند الجبل عند جبل موجود هناك وهي الآن خراب الجحفة خراب الآن لذلك فإن الإحرام يكون من مكان قريب من الجحفة ورابخ فهذا هو مكان إحرام من يقصد الحجة من أهل المغرب وهو رابخ كما قلنا طيب ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة يعني من كان دون هذه الموقيت من كان أقرب إلى مكة من أحد هذه الموقيت فإنه يهله من مكانه فإن كان في مكة يهل من مكة وإن كان خارج مكة بقليل فإنه يهل من هذا المكان ولا يخرج إلى يعني مكان من هذه المواقيت لكي يهل منها وذلك دليله هو تمام الحديث السابق الذي ذكرنا وفيه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يعني حتى أهل مكة يهلون بالحج أو بالعمرق من مكة وهذا آخر ما نذكره اليوم ونواصل إن شاء الله تعالى في حصة مقبلة الكلام عن الإحرام وسننه وواجباته أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولد <تصفيق> أتي بيانه،, بيانه مع بالرجاء بل أكثر من هذا يعني يستحب فيها المبالغة في الجهر في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج أي الجهر المبالغ فيه بالتلبية والذبح يعني ذبح الهدي سأتي بيان هذا